فاضل. بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء مناظرة سيئة وملحوظة ويشتغل في محل نساء جيت قلت له يا فلان أنت تناظر قال لا لا لا ماني بنام قلت أقول لك تناظر لا تكتب علي لكن تبي العلاج ولا ما تبيه علاج مية مية بأمر الله يقطعك قال لي وخر عني نظر قال رأي يا أخي أني مبتلبة الشيطان لعب علي قلت طيب تبي قال ويش قلت شف ناظر على كيفك بس بعد كل مناظرة رح توض وصر ركعتين قلت ذي كثيرة قلت أقول لك النار ولا الجنة قالوا الله ولا بالجنة قلت ركعتين ركعتين والله الشيطان بيغضب صرك قال لي طيب قلت تكلمني بعد شهر ركعتين وسيعينك ربي ركعتين وسيقهر الشيطان الركعتين الأولى ذي هي على طول خذ الإبرة يحترق الشيطان المهم بعد شهر كلمته قلت له ها كان أخبار قاعد يضحك قلت ليش قال والله يا دكتور الأسبوع الأول عشر تسليمات ثمان تسليمات عشر تسليمات قلت وذاني قال خمس قلت والثالث قال ثنتين قال قلت هل حين أسمع قال واحدة قلت طيب كلمني بعد أسبوعين قال طيب ما كلمني كلمت أنا قال يا دكتور والله هاي انقلها عني أني إذا جيت بناظر قال لي في شيء يقول لي فيها صلاة فيها وضو لا تناظر الله يقرأك لا تناظر ما يقدر من اللي يمنعه الشيطان ليش؟ لأنه بيغفر له ما تقدم من ذنبه الشيطان يقول لي يقول والله لا بعدين تصل على المحل قال لي تقعد في الاستقبال أنا اللي أقول الحرمة تفضلي هذا الكرت الدخلي قلت طيب ما تناظر قال لا والله أول ما رفع انظري أبا رفع يقول لي الشيطان وين, وين وين في وضو في الصلاة بس اقعد يقول خلاص انقطع الشيء اللي أنا ما كنت أتوقعه اسمع لي تاكفات الركلة يعني ما كنت أتوقع أني أصف هذا العلاج لمدخن لأنه شلون؟ كنت المدخن بكتين شبك يعد يصلي 24 من تسليمة في القنفذة جاني واحد يدخن قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت ما عدا هلأ عين هالدخان عجزت بطلة قلت لي تتوب قال لي والله يا أخي عزعجني عجزت عجزت عجزت كل شيء سويته كنت أسمع بعد كل سجارة ركعتين أنا قاعد في الجنفة ثلاث أيام قل لي وصار لك قال ركعتين كثير بس قلت اسمع وضو تروح توضع حتى لو أنك بتوضي المهم راح أول يوم شفته آخر يوم شافني بعد يضحك المهم بعد المحاضرة جاني شتوقعون قال والله يا دكتور أول يوم خمس سجاية من ثلاثين سجارة إلى خمس سجاية صرت إذا طلعت مولعها قال لي الشيطان وين وين وين وين, وين. مو بلازم يا أخي مو بلازم فيها وضوء فيها صلاة لا لا لا لا لا يقول أول يوم خمس وثاني يوم ثلاث وبأمر الله لن يتم أسبوع إلا ونقاطعها ما يقدر والله يا أخوان ما كنت أتصور أنه تنفع في الدخان فعلى الأخوان حقين الجمعية يشنون أوراقهم ذي لقينا العلاج اللي يبي يبطل الدخان يتوضع ركعتين خاني الشيطان ما يقدر على لا إله إلا الله الشاهد أني زلت الجبال في المخيم من من شهرين الظاهر وركب معي شاب قال يا دكتور ممكن أركب معك روح الفندق مع أخ عشان بقول لك قصة عندي قلت فضل ركب قال يا دكتور تذكر شريطك الفلاني قلت نعم قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر ليه شهرين أو ثلاثة يوم قريت عجبتني الفكرة قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر مئة ركعة قلت سوابك قال صار يقومني الفجر الآن لي سن ونص قبل الأذان بعشر دقائق وربع ربع ساعة قم أنت وجهك هذا نوع ما ما طبق مئة ركعة يا ظالم قم قم صل الفجر يقول لي سنة ونص في المؤذن يوم شافني أجي وقعد عند الباب قال خذ هذا مفتاح عند رأي طاعة ما درى أني أنا حرقت الشيطان وجيت يا أخوان والله ما يقدر عليه إذا لابد لي وأياكم من همة لا نقعد نلف وندور ذنوبنا ذنوبنا ذبحتنا ذنوبنا ذبحتنا وين الهمة